هكذا قال ابن زيد لو كان رفع الصوت فيه خير ما جعله الله في الحمير قال تعالى واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات عند الله صوت الحمير في مقام أرفع في صوت ماشي لكن مش عمطون وفي مقام أنا أكلمك شوطي على أد سماعك نبرد الصوت على أد العبارة اللي بها أقولها إنها مش على طول كده إن أنكر الأصوات صوت الحمير ويتأكد هذا خفض الصوت يتأكد هذا جدا مع العلماء كلم الشيخ بتاعك في الجامعة خليك مؤدد لا تتكلم إلا بإذن ارفع إيديك صوتك قوته على أد ما يسمعه ما تزععش خلي عندك أدب ويتأكد هذا أيضا مع العلماء ومع الوالدين أما تكلم مع أبي ما نفعش صوتي حتى لو بالحق حتى لو هو غلطان وأنا بنصحه أما تكلم يا بنتي مع زوجك ما ترفعش صوتي تقول لك صوتي ما ينفعش رفع صوتي على صوت جو جوزي والله هذا ليس من الأدب صوتك على قد اللي يسمعه إن أنكر الأصوات عند الله لصوت الحمير كذلك علمنا نبينا في هذا السياق عدم مقاطعة الحديث حد يتكلم ما تطرهوش لا تقاطعه تفرج بقى على بعض الشاشات الكلام شهوة الكلام شهوة تلابسنا 2-3-4 ضيوف في برنامج برنامج ايا كان في اي قناة تيجي الموزيع يسأل واحد يوم صاحب ناخد الكلام يتكلم ربع ساعة طب ما اللي عندين جنب ايه ما ما قاطف يعني لع جنبك ده قرنبة وده غطة قولة يعني خليك معدب يا اخي اترك مجال لغيرك المجلس كله مش لك وحدك طب رسع ربع ساعة كلام ييجي بقى المزيع يسأل التاني ييجي التاني هقول خمس ده بس أنا عندي ملاحظة واخذ ربع ساعة فقق عندي بس حاجة تهلك متضحك ده مش أدب حوار ولا دي جلسة حوارية أبدا الأدب لما يكون حدي بيتكلم ما أطعهوش خالص اتعلموا من النبي يا أخوانا اتعلموا من النبي محمد في حديث البخاري لما كان النبي يحدث القومة فجاءه أعرابي وقال يا رسول الله متى الساعة قال أنس فمضى النبي في حديثه ما رضش عليه بيقاطع النبي نبي كلم الناس يا أخي تطلع له متى الساعة ما ساوي ومضى في حديثه حتى قال بعضهم لم يسمع وقال بعضهم بل سمع وكره فلما انتهى من كلامه قال أين السائل من أهم الفوائد في الحديث ده من الأدم عدم مقاطعة الناس عند حديفهم فلاح بيشوف مناظر تكرهك تتفرج على هذه البرامج الحوارية أو تشارك فيها خالص لا يا أخوانا النبي محمد الأديب صلى الله عليه وسلم علمنا عند كلام الناس أن نسمع حتى لو يتكلم ده يقول معلومات أنت حفظها أنت كبير يا سيدي أنت واعي أنت علامة انت خطير ما حصلتش بس من الأدب لو أخوك تكلم حتى لو قال معلومات انت حفظها وهرسها اسمع كأنك تسمع لأول مرة يقول أحد علماء السلف إن الرجل ليحدثني بالحديث وأنا أحفظه من قبل أن تلده أمه فأقبل عليه كأني أسمعه لأول مرة يا معقول ما شاء الله لأحنا استفدنا منك النهار بارك الله فيه بسم الله ما شاء الله عليك هكذا في بعض المزيعين عندهم شهوة الكلام والله العظيم والله بعض المزيعين يا كاد يكون بيتكلم أكثر من ضيفه يجي الضيف يتكلم استنى بس وانا عندي هنا ملاحظة سأقولها لكم تقول لي من يا عم انت مزيع ضيف ما يتكلم انتظر عندي مقطوعة شعرية سأسمعها لكم ولا دا عن ترطور يعني سبحانه الملك شفتي برنامج على احدى القنوات واحدة مزيعة كده جايب واحد بعمة حمراء قاعد معاها وانا احترم اصحاب العمام الحمراء المحترمين ولا احترم ابدا من يخرج في قنوات مع مزيعات فصعبنا قاعد واحد وضم سادة خدر قاعد الواحدة تسأل السؤال او الواحد ست المذيعة بتجاوب هو في الاخر ايه يعلق كده الشيخ يفتي تقول بس انا عندي تعليق مفيد وتروح ايلاه هو انت الشيخ ما تسكت خليك في بيتك روح اعملي بامية وعمل ملوخية وفرح جوزك ورب عيالك وانت طلع معها ليه عم الشيخ وانت بيدفعوا كويس هم في هذه القنوات سبحان الملك انا بعجب واحزن بيوجعني من هذه المناظر فأنا بأقول من الأدب في هذا السياق أيضا الذي تعلمناه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تقاطع أحد إيش عندك شهوة الكلام الشيخ العريفي ربنا يبارك فيه ذكر أنه رح مرة رح مرة يقول محضرة عن حكم الغناء الشيخ العريفي كاتب المحضرة في ورق زي كتب عناصر يبص على العنصر ويتكلم فالمجيع عم يقدمه قالا ومعنا فضلت الدكتور محمد العريفي وسوف يكلمنا في هذه الليلة المباركة عن حكم الغناء لأخي بيقدم الشيخ قال وأنتم لا يخفى عليكم أن المعازف حرام لأن الله قال في سورة الهكمان كذا وقال في سورة النجم كذا وقال كذا وكذا وكذا والسنة أيضا بيّنت حكم الغناء فالنبي قال كذا وكذا وكذا شو العريفي يقول إيه؟ كلما الأخ يقول كلام أنا كذب وراءه أركن وراء على جام وأشوف اللي وراها قال والنبي قال كذا وكذا وكذا والأئمة رأيهم في المعازف كذا وكذا وكذا وكذا أعدي كلم جيتل في ساعة والأدلة حرمة الغناء قال للشيدي يقوله ثم قال والآن مع الدكتور الشيخ فليتفضل الشيء العرفة ذي حكو لقد استفدنا كثيرا من أخينا هذا علمنا حكم الغناء والآن مع الأسئلة هؤلنا إيه بقى هؤلنا هؤل إيه انت مزاكل متنو بس تبقى استرثار تبقىش, تبقىش عندك شهوة الكلام انت لما تسمع حد يتكلم لا تقاطعه هذا ليس من الأدب أفسح مجال لإخوانك نعم كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المجالس أمانة وأن الكلمة أمانة كلمة أمانة قال رسول الله إذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي أمانة بقول لك يا إبراهيم ببص صغيرا كذا تعال وروح دك تحت باطي بقول لك حصل كذا كذا كذا كذا أروح وارجع ألاقي الدنيا كلها عرفة أنت كذا خاين المجالس أمانة واحد روح المراته لقى حماته موجودة في البيت ألا تعال يا إبراهيم وخدع على جنب بقول لك كذا كذا كذا كذا وسبه هو مش يرجع لقى حماته عرفة وعياله كلهم عرفين وجلان عرفين والجزيرة عرفة جزران بشر بتقول وسوط العرب ايه يا عمي في ايه يا شدي الدنيا كلها عرفت طالوا وانت يا خويا قلتلي انه سر او ما على جنب ليه يا بركة او ما معاك على جنب ليه يا بركة المجالس امانة هذه كلمات في هذا الباب كان جلها, جلها في ان الكلمة الطيبة صدقة وان الكلام عنوان المرأ طول ما الواحد ساكت أنا بخاف منه بهابه أول ما يتكلم يظهر وبان عليك الأمان كلامك عنوانك لأن اللسان ترجمان القلب ووزير القلب والمتحدث الرسمي باسم القلب لو تفكرنا فيما نتكلم لو كان كلامنا موزون لو كان الكلام يخرج بحساب لو كان الكلام يخرج مع ابتسامة وكلام منطقى وطيب والله لأصرنا قلوب الخلق أسأل الله عز وجل أن يطيب ألسنتنا بذكره وأن يطلق لساننا في مرضاته لسان له طاعات أعظم طاعة لللسان ذكر الله قراءة القرآن الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الإصلاح بين الناس لكنا عبادات عبادات باللسان ومن كبائر الذنوب في اللسان الكذب الغيبة النميمة ممكن واحد يطلق مراته سبب كلمة حرب تقوم بسبب كلمة دماء طهراق بسبب كلمة الغيبة الكذب النميمة البذاء الفحش التفحش السب اللعن الطعن أسأل الله أن يطيب ألسنتنا بذكره وأن يسجن ألسنتنا عن مصاخته انه ولي ذلك مولاه بحبكم قوي قوي في الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتم الى الخلق